إلهي يمتعالي إرحم حالي إلهي يمتجلي إرحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي إلى الله يا متجلي ارحم يا يوم القيامه من شننا داما يوم القيامه ترانا anjani insallamani firhamani minad kholani ilanjani ka allah akrimni عبدوني يا إلهي